فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوساق حتى إذا أسخنتم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 يا ايها الذين امنوا ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعس لهم واضل الاعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل نزل الله فأحبط أعمالهم أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَوْزُو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ دَمَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا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 تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريةك التي أخرجت كأهلناهم أهلناهم فلا نصغر لهم أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَهِ مِن رَّبِّهِ كمن زين لَهُ سوء عَمَلِهِ كمن زين لَهُ سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسم وأمهار وأنهار لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفام ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرتهم من ربهم ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار كمن هو خالد في حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم فهل ولكن أن افضل ان فقد جاء ان فأنا لهم إذا جاءتهم افضل ان أنه لا إله إلا الله ان والله صل على وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين كفروا لولا نزلت وعلى الرحيم وعلى الرحيم حكمت وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم قاعتو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 أولئك الذين لعنهم الله أولئك الذين لعنهم الله فصمهم وأعمى أبصارهم أ يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى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 فكيف إذا توفته الملائكة يضربون وجوههم وأذبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا ربوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين فِي قلوبهم مرض أَلَيْنَ يُخْرِجُوا رَهُ أَضْرَانَهُمْ وَلَوْ نَشَأْ لَأَرِينَكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُ بِسِيَمَاهُمْ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْنُ والله يعلم اعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق الرسول وشاق الرسول مِنْ بَعْدِ مَا تبين لَهُ الهدى لن يُضِلَّ اللَّهُ شَيْئًا وسيحبط يُضِلَّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحِقُّكُمْ تَبَخَّلٌ وَيُخْرِجُ أَبْوَانَكُمْ هَأَ أنْتُمُ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ هَأَ أنْتُمُ هَؤُلَاءِ تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنيُّ وَأَن الْفُقَرَاءُ وَإِن